ليس الخير المرضي عند الله مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب والاختلاف في ذلك، ولكن الخير كل الخير في من آمن بالله إلها وحده وآمن بيوم القيامة وبجميع الملائكة وبجميع الكتب المنزرة وبجميع الأنبياء دون سفريق وأنفق المال مع حبه أي مع حبه المال ومع حبه الله. وأنفق المال مع حبه والحرص عليه على ذوي قرابته واليتام والفقراء والغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه والذين تعرض لهم والذين تعرض لهم حاجة توجب سؤال الناس وصرف المال في تحرير الرقاب من الرق والأسر وأقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله ودفع الزكاة الواجبة والذين يفون بعهدهم إذا عاهدوا والذين يصبرون على الفقر والشدة وعلى المرض وفي وقت شدة القتال ومن الصبر أيها الاخوه الصبر على الشهوات المحرمة فهو باب من أعظم أبواب الخير <تصفيق> وفي وقت شدة القتال فلا يفرون أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا الله في إيمانهم وأعمالهم واولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم الله عنه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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم في شأن الذين يقتلون عمدا وعدوانا معاقبة القاتل بمثل جنايته فالحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى فإن عفى المقتول قبل موته أو عفا ولي مقتول مقابل الدية وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفع فعلى من عفى اتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمن والأذى وعلى القاتل أداء الدية بإحسان من غير مماطلة وتسويف وذلك العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم عليكم ورحمة بهذه الأمة فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم من الله نعم. ولكم في القصاص حياه يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة, حياة لكم بحق لجمائكم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 ان يوصي للوالدين ولذوي القرابة بما حده الشرع وهو ان لا يزيد عن ثلث المال وفعل هذا حق مؤكد عدل المتقين لله وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث فلما نزلت آيات المواريث بينت من يرث الميت ومقدار ما يرث واقول هي ليست منسوخه وانما هذا للوالدين اللذين لا يرثان نعم إذا كان ثم تمانع أو كان والد أعلى فهو لا يرث مع وجود الوالد الأدنى فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن غير في الوصية بزياده أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية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 فقط فلا يكفي عنده تعالى من اعظم ما يحفظ الأنفس ويمنع من التعدي والظلم تطبيق مبدأ القصاص الذي شرعه الله في النفس وما دونها عظم شان الوصية ولا سيما لمن كان عنده شيء يوصي به وإثم من غير في وصية ميت وبدل ما فيها أسأل الله العظيم ان لا ننتقل من هذه الدار الى الدار الاخره الا وربنا راض عنا